ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتل اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان ان استتمم منكم رشد فادفعوا اليهم أموالهم ولا إسرافاً وبداراً أي يكبرو ومن كان غنياً فليستعفِث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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نار وس يصلون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 ما تركم من بعد وصيتي يوصين بها أمدين ولهن الربع مما تركتم إلا لم يكن لكم ولد.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 تلك حدود الله وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فَإِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ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 ترجمة <تصفيق>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 قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيله حرمة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي فِي حُجُورِكُمْ من نساءكم اللاتي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن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 إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوَفَ نُصْلِهِنَّ رَأَى فَسُوَفَ نُصْلِهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتُهُنَّ عَنْهُ نُكْفِرُ عَلَيْكُمْ سَيَآتِكُمْ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 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ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 أنا مختالاً فخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً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 فَقُلْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا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 شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فلم تجدوا ما أن فلم تجدوا ما أن فت يم صعيدة طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عم مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنهم ليا بألسنهم وقعنا في الدين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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلدا غيرها بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 رض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا وما أرسلنا من وسول إلا ليعاقب إذن الله ولو أنهم اضلموا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 حرج من قضيت ويسلم تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ الَّذِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُلَائِكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أنف فإن أصابتكم مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 أجل قريب قل متى عد الدنيا قليل قل متى عد الدنيا قليل والآخرة خير لمن التقا ولا تظلم فتيلة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِذْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِ اللَّهِ وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِيدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 148- ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 149- وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو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 كلنا رد الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وما كان لمؤمن أي يقتل مؤمنا إلا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رطبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نيثقون فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما وما والمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما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 فَأُلَائِكَ عَسَلَ اللَّهُ أَيُّ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى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 فلتقم طائفة منهم معك، واليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم، والتأت طائفة أخرى لَمْ يصلوا، لم يصلوا فليصلوا معك. ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلت واحدة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 ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله لا يرجون وكان الله علي من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 ات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَمْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَضْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِلُ اللَّهَ وَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّه علي من حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريء. ثم يرمي به بريء فقد احتمل به تان وإثم مبينا ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أي يضلك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 فَلَا يُغَيِّرُ نَخْلُقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 أُنزِلَ كِتَابٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنَّا لَمُحْضِرُونَ لَكُم عَذَابًا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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلو وإنتلو أو تعرضوا فإن الله بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبا بين ذلك لا اله الا الهؤلاء ولا إله أَإِنَّا وَمَن يُطْلِقِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 124. فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 125. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 122-أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 123-يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوق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 بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 نور يم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه لنتم خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه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 لَيْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ